بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير من وَإِنَّكَ لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ فلا تطع المكذبين وذل لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصر 119. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا بحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرب قادرين فلما راوها قالوا اننا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لَكُم لَوْلا تُفْسِحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَّمُونَ يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها كذلك العذاب، ولا عذاب الآخرة أتبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنة عين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لكم كتاب فيه تدرسون إِنَّ لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلي بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقرون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم رب اِكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم لَوْلاَ أَن نِعْمَةٌ مِّن ربه لنبذ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 وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِ